قالت انَّ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُن بِغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا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 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وأوصاني, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا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 فه رَبّ وَرَبّكُمْ فَعبُدُ هذا صِةُ مستُْتَق فَختْتَلَفَ الأحزَابُ مِنْ بَيِْهِ فَولُ للَِّذينَ كَفرَوا مِن مشْشهَد يَ مِن م وَأَبصِ يمَ يأتنا يَوم يأتنا لكن الظالمَ المَ في ضن لكن الظالمون يَمَ فيِي ضَلَالِ, في ضلال مب وَذِهُم يومَ الحَص وَاذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأرض وَمَنْ عَلَيْهَا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 اِلَم تَنْتَهي لَأَرْجُ مِنكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَدُ رَبِّ عَسَاءَّ أَكُونَ بِدُعَ إِ رَبّ شَقِيَا فَلَمَّعْتَزَ لَهُم وَماَا يَعبُدونُونَ مِنْ دُون اللَّهِ وَهَبَناَالَ وَهَبَنَا لَهُ إِسحاقَ وَيَعقُوبَ وَكُنن جَعلنَ نَبِي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 وَهَبنَا لَهُ مِر الرَّرحْمَتنَا أَخَااههَا رونَ نَبياَا وَذكُرْرف الكِتابابِ إ اسماعي إِهُ كََ صادِقَ الْ المعِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبّ وَوكَانَ يَأمررُ أَهْلَهُ بِصَّلااتِ وَزَّكاتِ وَكانَ عينندَ رَبِّه مَرضِيّ.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 ان النبي من ذريه ادم ومن من حملنا ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم ومن ذريه ابراهيم واسراءيل ومن من هدينا وجتبنا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 إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ نُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كان تقيا وما ننزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسييا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستغر لعبادته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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم, أيهم أشد على الرحمة نعتيا ثم كل شيعة أيهم أشد على الرحمة نعتيا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 طَرٌ مِنْهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنمَّا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا اَمَّا الْعَذَابُ وَاَمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنُهُ وَوَلَدًا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 قَالُوا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 في السمواتِ والأَرض إلا آاتِ الرحْم إلاا آاتِ الرحمَعَبدا لقد أَحصَهُ لقد حصَهُ لقدقدَ أَحصَهُم وَددهُ دا وَكلُهُ آاتِ يَمَ القامَةِ فرضَ إ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دُرَّجَاتٍ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَّى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن